غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا وقالوا, وقالوا قدما السالب أنا الضراو والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإِن وجدنا أكثرهم لا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 حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فيذا هي ثعبان مبين ونزع يده فيذا هي بيضاء للناظرين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 وجاء السحرة في الرعوان قالوا إن لنا لا أجر إن كن لا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لا المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمدا.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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا مكر إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاأصلب ثم لاأصلب أنكم أجمعين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم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 تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والضفادع والدم آيات مصصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئذ كشفت عن الرجس لنؤمن لك ولنرسل ولنرس ولنرسل معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء يُتَبَرَّمُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتمم ميقات ربي فتمم قات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني. قال رب أرني أنذر إليك. قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْرِدُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا أنهم قد ضلوا قالوا لئلا مرحمنا ربنا، لئلا مرحمنا ربنا، ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا وكدوا يقتلونني فلا تشمتي بالأعداء ولا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب سينالهم غضب من ربهم وذله وذلة في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا, وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 أتهلكن بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كتب لنا في هذه الدنيا حسنته وفي الآخرة إنّا دنا إليك. قال عذاب يصيب به. قال عذاب يصيب به من أشاء. ورحمة وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذينهم والذينهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدون الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وين وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أن نور الذي ينزل معه أولئك هم المصلحون قُل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسله النبي الامي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعل تتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثني عشر وَقَطَعْنَا هُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَإِذْ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خط خطئاتكم سسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيان حيانهم حيان حي إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعة ويوم, ويوم لا يسبتون لا يسبتون لا تأتيهم كذالك نبلوهم بما كان كانوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِذْ لِمَتَاعِذْ لِمَتَاعِذُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتو عمنه عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 خلفوا ورث الكتاب يؤخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا وإي عرض مثله يؤخذ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا, ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما في multimodal والدار الآخرة خير للذين يتقون فلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة يَنَالُوا لا نُضِيعُ أجر المصلحين وإذا نتقن الجبل سوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ نَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا خَدَرَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ظُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا, وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسل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 ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه ينهذ أو تتركه ينهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً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 لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَّا أَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ أضل أولئك هم الغافلون أَفَلَمْ الأسماء فِي الْكِتَابِ بها بَلْ الذين يلحدون ۗ بِهَا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 أو لم ي يت... أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يُنْذَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَعْسَى أَنْ يَكُونُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُ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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ييان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض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 والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل مِنْهَا زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملًا خفيفًا فمرت به. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ عَوَالِلَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيْتَنَا لَئِنْ آتِيْتَنَا أَصَالِحَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا أَصَالِحَ جَعَلَ لَهُ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئٌ وَهُمْ يُخْلِقُونَ لَا يَصْقَطِي عُنَ لَهُمْ نَصْرَ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَوْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَوْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فأخذوا فَلَيَسْتَجيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتَشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُوا فَلَا تُنْصَرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهداة لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يوبصرون خذ العفو وامنن بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذكروا تذاهم نبصرون واخوات أنهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي وإذا لم تأتين بآية قالوا لو لجت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر, هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِيفًا وَخِيفَتَهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْمِ بِالْغُدُو وَالْأَصْلَلِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَدَّ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا يَسْجُدُونَ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 من المؤمنين نكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما, كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها, أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون تكون لكم ويريد الله أن يحق قل الحق بكلماتي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ نستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند لا ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوه منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا, زحفا فَلَا تُوَلُّ وَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبَرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا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 ذلكم وأن الله موهل كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم, تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطرون تخافون أيتقتفكم الناس فأواكم فأواكم وأيادكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول والرسول وتخونوا أماناتكم وأتوم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم يجعل لكم فرقانًا ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا ولو نشأ ولو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان تهو يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف وان فقد مضت فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين, ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير